بسم الله الرحمن الرحيم والصفاء صفاء فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 دحورا ولهم عذاب واصد إلا من خطف الخطبة فأتعه شهاد ثاقب فاستفتهم أهم أشهت خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازد بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا زحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون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 يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون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 لا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكههم هم مكرمون في جنات نعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها ضول ولا هم عنها ينزكون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنه من بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أنكَن من المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا فُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُصْطَلِعُونَ فَاطْطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَ ولولا نعمة ربي لكنت من المصدرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فالعمل العامرون أذالك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنما جعلناها فتنة للذالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قل عها كأن فإنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يبرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين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 اِذْ كَمَ آلِهَتَكُمْ ۚ نُدَاوِلُهُنَّ ۖ وَلَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ۖ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ بَلْ نَظَرْنَا نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالُوا إِنِّي لَسَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاضُوا إلى آلهتهم فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاضُوا عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْفُونَ قَالَ أَتَعْجِبُونَ مَا لَا تَنْطِقُونَ 116. وما تعملون قال قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم 118. فأرادوا مني كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربنا بني من الصالحين، وبشّرناه بغنى من حليل، فلمّا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أنني أثبت، فانظر ماذا ترى؟ قال يا أَبِي افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَا مُوسَىٰ أَن يَا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 Wa aatina huma al kitab al mustabim, Wahadina huma al cirah al mustaqim, Wadartna alayhimaa fil akhirin. Salam ala هما من عبادنا المؤمنين، وإنا إلَّا سَلَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ دَعْلَوْنَ وَتَدْعُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ أَبَاؤِكُمْ الولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وترتنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنك ذلك لجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَأَلَ فَتَجَاوَزَهُ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فالتقمه الحوت وهو منين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يططين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البناك ولهم البنون ام قلقن الملائكة اناثا ومن شاهدون الا انهم من افه لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطب البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون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 119. سبحان الله عما يصفون 110. إلا عباد الله المخلصين 111. فإنكم وما تعبدون 112. ما أنتم عليه بتاكنين 113. إلا من هو صال الجحيم وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّتُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ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 وَهِيَ النَّجْدُ دَنَا لَهُمُ الْغَانِبُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَضْرَرَهُمْ فَسَوْفَ يُنْصَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَكَسَاءَ صَبَاحَ الْمُنْدَرِينِ